119. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 110. قل لله المشرق والمغرب 111. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمنا تكونوا وسط لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ الرَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ يُوْجَهٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 111. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم 112. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب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 119. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 119. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا ثرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا 110. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 111. يا أيها كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ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 111. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 112. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 113. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 فَمَنعَ عَفِيَ لَهُ مِنْ اخِيهِ شَيْءٌ فَتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا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 هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمت، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخْرَى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ورتكببر الله على ما هداكم ورتكببر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 112. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 113. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام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 فَإِذَا قَضِيتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب